أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أبنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقل عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ولواء من الله والله بصير الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الصابرين والصاجدين والقانكين والمنفضين والمشتغفرين بالأسحار شهد الله أنه والملاك إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ فَمَاخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِسَابِ وَمَا نَشْكُرُ بِيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَيِمَّا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تواجدوا انما عليك البلاء فالله هو بالعباد, بالعباد صدق